السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال في تفسير سورة والنازعات غرقا قال الله جل وعلا وهو يتحدث عن حال المشركين الذين كذبوا بالآخرة قالوا يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يعني إذا مثلا نرجع للدنيا مرة أخرى أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كروة خاسرة قال الله جل وعلا ردا عليهم فإنما هي زجرة واحدة إنما هي نفخة واحدة في الصور فقط والله جل وعلا يقضي ما يشاء ويخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لأمره ولا قضائه جل في علاه هي زجرة واحدة نفخة في الصور واحدة فقط فيبعث فيبعث جميع الناس يقومون من قبورهم فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة الساهرة هي الأرض وذلك لأن الأرض لا تنام عن الناس لا تغفل عنهم يأتي هذا يحرثها فتطاوعه يأتي هذا ليصيد السمك من البحر فتطاوعه فكأن الأرض قائمة ساهرة دائما على استفادة الناس منها وانتفاعهم بما فيها فسميت بالساهرة كما سميت بالحافرة الأرض والدنيا سميت بالحافرة لأن الناس يعني يمشون في في في في مصالحهم فيها يخرج من هنا ويأتي إلى هنا ويحفر الأرض ويصيد السمك ويرعى غنمه ويدخل مكتبه ويصنع في مصنعه فكأنهم يحفرون مستمرين بالحفر فسميت بالحافرة قال الله جل وعلا فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة ثم ضرب الله مثلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولنا جميعا بأحوال الأمم السابقة فقال سبحانه هل أتاك حديث موسى موسى عليه السلام كليم الرحمن موسى الذي كان مقربا معززا موسى الذي له مقام عند ربنا سبحانه وتعالى فيقول الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام نحن, نحن سنحدثك عن موسى سنذكر لك قصه موسى إن كانت قريش التي أمامك تكذب بالآخرة وتقول ما في آخرة ما في جنه ولا نار فاعلم أن موسى قد قابل من هو أشد كفرا وفجورا من قريش قابل من يقول أنا ربكم الأعلى ليس فقط يقول أنا لا أصدق بالآخرة لا بل يقول أصلا ما في رب بل أنا ربكم الأعلى فقال جل وعلا هل أتاك حديث موسى هل أتاك في القرآن هل قرأت في القرآن أخبار موسى عليه السلام هل أتاك حديث موسى كيف نبأ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طواء موسى عليه السلام خرج من مصر وتوجه إلى جهة الشام إلى مدين ثم لبث في مدين عشر سنوات تزوج و... واكتسب وعمل ثم أخذ أهله زوجته ومن كان معه أخذهم وخرج الى مصر يعود إلى أمه إلى إخوته إلى قومه فالطريق ناداه الله تعالى في وادي طوى في الوادي بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون هو أصلا خرج من مصر حتى لا يؤذيه فرعون وها هو يؤمر بالرجوع إلى فرعون نعم تكليف بالرسالة أنت نبي؟ مأمور بأن تدعو إلى الله تعالى سواء دعوت الكبار أو الصغار الطغاة أو الطائعين أنت مأمور بالدعوة ولذلك قال الله تعالى له إذهب إلى فرعون إنه طغى طيب ماذا أقول يا ربي فقل هل لك إلى أن تزكى هل لك يا فرعون إلى أن تزكي نفسك من درن الكفر إلى أن تطهرها من الطغيان إلى أن تنظفها مما وقعت فيه من تقتيل الرجال واستحياء النساء وتقتيل الأطفال يا فرعون أنا ادعوك إلى أن تطهر نفسك أنت إذا آمنت وأسلمت واتقيت الله تعالى فأبشر بالمغفرة والرحمة من ربنا فقل هل لك إلى أن تزكى كيف يتزكى؟ إذا عرف طريق الله وعرف طريق الآخرة وعرف كيف يتعامل مع الله عندها يهتدي ولذلك قال وأهديك إلى ربك أنت يا فرعون ما تعرف من الله ما تعرف ما هي صفاته ما تعرف أسماءه ما تعرف كيف تعبده انا رسول إليك لأهديك يعني لأدلك تقول أنت اهدني الطريق يعني دلني الطريق وأهديك إلى ربك فتخشى إذا عرفت ربك وعرفت صفاته وعرفت أسماءه وعرفت قوته وعظمته وخلقه و... وملكه جل وعلا عندها يقع في قلبك الخشية وَأَهْدِيَكَ إِلَى ربك فتخشى أنا. لماذا أرسل موسى إلى فرعون وكيف واجهه فرعون هذا ما نعرفه في الحلقة القادمة إن شاء الله بارك الله فيكم والسلام عليكم